Bismillahirrahmanirrahim Wal laili idha yaghsha Wan nahari idha tajalla Wama khalaqadka wal unfa Inna saifakum lashta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 وَمَا يُغْنِي عَلْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّا إِنَّ عَلَيْنَا لَالْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَالْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَوَّا لَا هَائِلَ إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُتِيمَ لَهُ يَتَذَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى